فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم الحديث الخامس والعشرون حديث كاللواطن يشنية حديث كاللواطن يشنية رواه مسلم إمام مسلم أيى كوري عن بيدر رضي الله عنه أيضا سيد حديث كوري وغوري. أن الناس اندف Tad ka so min ashabi rasulillah Rasul ka ilahe ashabti sa kamit'a Sallallahu alaihi wa sallam Aadu vahe kui raha din nabika Sallallahu alaihi wa sallam Ya rasul allahe rasul ka ilahe Dheheba wa allat agen Ahluddu suuri Maliyalka faraha badandati ehlka Ua bil ujuri Echariyalki ya illat agen Yusalluna wa tukene Kamal musalli sida Nuttukernu وَيَصُومُونَ وَيَصُومِينَ كَمَا صَامَ سَلَامُ صَوْمُ وَيَتَصَدَّقُونَ وَصَدَقَايَنَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ مَالِيَالُ كُدَئْرَاتِ كُدَ الطَالَ النَّبِيُّ خُيْرِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ لَيْسَ عَرِّنْكُمْ يُصْرَاهِينَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ أَلَّا إِنَّ إِنِي يَا لَي مَا تَصَدَّقُونَ وَحَدَّ صَدَقَةِ سَتَانَ إن بكل تصوحة سبحان الله قصة صدقة صدقاء يا قسوناتي وكل تكبيرة الله أكبر قصة صدقة صدقاء يا قسوناتي وكل تحميدة الحمد لله قصة صدقة صدقة قسوناتي وكل تهليلة لا إله إلا الله قصة Saadaqaata sadqa ku وامر Waamrun faretaaan bilmaruuf shega wanaagiisa la yaqa dadka la faroo, sadda taatuun saddaqa weeye. Wanahyrebitaan aan muun karin waxar ega luguu in kedaka lagarebo sodaqaatuun saddaqa weeye. Wafi bu e axati ارواحا يرادن يا رسول الله رسولك الاله يوم ايات ما امانا احد منا مت مغمطه شهوه وشهوه يسمو لايمانا ويكون لهم وحا او سغنانا في شهوه دديده اجر اترميا قال النبي روح ير ايتم بالكورما لو طاها حب دغ لها شهوه في حرام مل حرام أكان عليه كوكي سماها لها وزر دمد نعم ورية فكذلك صداسو قال إذا وضعها شهودي سهدود لغو في الحلال مل حلال أكان الله وحا أصغنانا أجر أجر أصغنانا رواه مسلم أيانا حديثة ورية حديث كان ابي ذر الغفاري ايها اليرى او حديدتي كوريينا وريي و حديد فوائد بضان, بضان كوحو كليه هين كليه هين او معني اب بابن هم برسان وعينت هاي حديدك و هو عدينا صدقته ان ليس مالا كلي اهين وحكسته طابري اه وَسَمَفَلْءَ وَبَعَاهُ إِلَهِ اللَّهُ وَدَوَادَ وَأَصَى الضَّغَطَ وَأَكَسُتُ إِلَهِ اللَّهُ وَدَوَادَ الحديث الخامس والعفرون روا مسلم مسلموه كوري عنا بيدا رضي الله عنه أيضاً صيد الحديث كوري يجيبا وأوري يجي أن الناس انطات بكاسوا من أصحاب رسول الله رسول كإله أصحاب تيسا كمطع صلى الله عليه وسلم Araddu waxayb Iiraen dadkaanar waxay ayaan fuqaraa ul muhaajiriin. sida haddiiska waxa wayan riwayadiisa gabalka midda ay caddayna yaan waxay yahaan fuqaraa ul muhaachiriin. waxana cabbanasa waxa ween riwayayaada abu horayda uuriiyay ee sahay ku sogaanan wule anna fuuqara al muhaajiri. waxa wayen kuzi fuqarada aha ee waxmaayessatada aha, kuwaas ayya nabiga ugu yimaadeen sallallahu alayhi wa sallam markaas ayay su'aal shan weydeen marka fuqaraani min muhaajiriinta ayay aayeen oo waxantii yihaysan markaas ay nabiga ugu yimaadeen sallallahu alayhi wa sallam qaru wax ila hadeen in lin nabiga nabiga sallallahu alayhi wa sallam ya rasul allah rasul ilaahi yum dhahaba wa latagain si da felsin hal shil furuus lacbadan dadriin maal weeyo dusuur wa maal fara badan weey marka dadkii maal ka faraha badan ee taa aha waxay la tageen bil u juri ajiryalkii dadkaas ee tii qafi hawlka saxaabadu waxay u leeyihiin ma ahan hasabnimu oo inay ku xastayaan ma ahan maana ahan ee ittiraab oo ala hukmillaah ma ahan إن اي اعتراض ايان لكن وحي إلهيهن ضلابا لفتح الباب وحي النبي كالضلب ايان إنه الباب أفره اي قطر تمام و اي حسنات تقلطر تمام سيداس اوه الدينية مارك إلهيهن ضدك هم تيدا هايستي ايان لتغي اتركيه اوهن ما يان حسد ايوه لا لهد حسد ايان مانا اوضح ايان اعتراض اي اعتراض ايان ايان إلهي اوهن قدر كي لاتي وحي إليهي ضلاباً لفتح باب إذن مضيغ الباب أفره أي قلات ترتمان ولا لهد وحسناتك أجيك يترتمع إلا وصابق إلى مغفرة وعمر إلهي إلا ترتمه دم بطافك ألي أجرك حسناتك إلا وكالهرمره وشارعي وشارعي مركا سيداس أي إليهي أدوه الديني وشيده دواتا تاسنا وحي قلتو sahaba badaqankoodu inay ehed tartanka la tartamo waxa weyn baaqada alle raali ahaanshaha ilaahay ajirka badselshadiisa ku wahan tidaleen hantidooday ku kasba jireen oo meelkood wuxuu ahaamaan mid ay tumasho iyo ku yasiidba iyadaa iney ku dulmiyaar ay u leeyeen laakiin meelkooda xaq u qafta idii sa jiray ilaahay qeyrka oo waxay ku tadaari jireen inay uga hormaraan dadka kale naadam ay taay nixin zaiba و ilaahay sii in ay dadka kale uga hormaraan ajarka iyo xasanad qur'aan maal ka aan haysto waxay u tartami jireen walaalahood ka maal ka badan insanka ajarka badan ayaguna oo duru kale ayaguna ajarka ka kasmaan marka dhammaan waxay kamid ay isnaayeen fuqaradooda iyo aqniyaddooda in loo tartamo ilaahay raali ahaanshiis xof walbaana wuxuu alxiin ugu tartamo ila in aan daacada ilaahay looga kii م mid walba inta ilaahay milkiisiyay ayay u kala tartamayaan qof walba inuu ku kasbado ilaahay dhan shadiisa taasna waa fadrin ilaahay ilaahay qofku doono ayu siiya waahim maaliya oo aan dadka la wada siin weeye waahim maaliya oo aan dadka la wada siin سؤاشاس مركي اي وي ديين وا سين شرحين كاف كاي او غا اجر بزن ي هي وبك اقنييداه اي فقرا بي وي اجر بطين ايي شرحين وها يريدان صحابادو وفقرا بي قحيان يصلون وهو إدادات ككككو أي ماهين سحابات أقنية دود وهو إنت إدادات أي سميني يام فقراباس أي يقونا سميني يام تاس واسدات إلدين ويسومون ويسومي يام كمان نسوم سيدان وصنو سوم كيها دان رمضان سنو ويسومي يام هدان مت سنو ويسومي يام من كاس لغامب بدي كرامارك محاس آخرين وياتصدقون ويصدقين سميني يام بفضولي أموالي مليال كودا ديرات كودا maalqo wa dheeraad ka ilaasiyeen wa ay sadaqaysanaya maal ka ilaannagina maal ma hayso maal ka wixii ka soo haray ayaga naftooda dadka ilaahay ku waajibiyay inay biilama mafaqeeyaan marka intaas barteen maal ka soo hareena ilaahay raalli ku ubsanayaan marka sidaas ay nooga jirbteen taalan wa xuliyi aw laysa قضى على الله لكم الله ان اني لي ما تصدقوا حتى تقتستا او ادينكوا دافنا مال هيسن معني الموضوع ان ترى الى ان هيسن واحد في صدقه ستا مسافه قالاتهم ما هم سلاف او قاولنا نبي رسول الله عليه الصلاه والسلام ان بكل تسبيحه سبحان الله كذا صدقه ترى في السماء مره كتو او اترى سبحان الله صدقه مركب القفكم مال دحينه اي ادغه سبحان الله له يا وحضان ما ما تكون وادي كره قف وقحينه ما بيحكرو فكرتو قاني او ياهي مرء ما قحينه 203 اف وقدر فوران بيحكرو مخايل عسره وهي سو وقت ما لكن ادغه سبحان الله دا ما دماني ما يا هذا ما ما ليس بالرغم بي عرب كل لقب صلاه انكم يا لمكوي لكن نيه فقط اه حتى نيه راجل تا الى الهك وسيو طريقه انت هاد مريده سوقه وسي سخته ميقات دي كتا انت دغري هو سي سخته ميقات دي كتا انت دمرتي تم هل كي مره تما تراهانا عيرك يدوك انت اودخاي جيرك بيسما وا مر واحده مره تراهو اقلبي اولى او اترى الله قلبك اي كيرت الى الهي مركا مركا ادابا waxaa weeyan ka badi kara wa kulli takbira allahu akbar allahu akbar kasta sadaqatan sadaqatu sama'a marka soo tira allahu akbar alla wi wa sadaqtu meeqa gorob di karta kun yakun yakuna di karta ko manan tabikata allahu akbar allahu akbar allahu akbar aban dereninin taban وكل تحميده الحمد لله كثر صدقه صدقه يا كسبناك مركز ترى الحمد لله ما هدمانك الله يستر هل مر مرك ترى وها وين صدقه لباخد صدقه ما هذا يستر مرابطي وكل تهليله لا اله الا الله كثر نانت صدقه يا كسبناك ما كثرت قلت تقول صدقه لا اله الا الله ما كثرت ابو دريمه ريبدا ابحقنه بحق تعلم ما هن ارسلت ريمه يا ماركا ترادو وصدق ها وامرهم امر بالمعروف شيغو وناقيس لياقان الامر تابتا وناق امرته واد وناق وشكت صدقته صدقوي صدقتكم هو اللي بده لو امرون امته وقف ابي صلاده قال اسوتكو قفال وخاتير جابara dahtri hichab gabo qafal arur tabi hatta wana g'amri oo yaqaba ugu horeeyaba ah markasood weena qas amarto wa saddaqo wa saddaqo wannahayun ray bitan an munkarin wa shirkiga lagu inkirey bad laga reebo sadaqatu wa sadaqo biga muslimka iska da santida muslimka ibilaqada iska da xampaan iska da ayida iska da qabyaalada iska da qurunka iska da haramduun iska da qaadka iska da sigaarka iska da darogada iska da marka taa oo aad taqwa iman karayto wa sadaqa ila yinkii sadaqahu taala marada ilaahay daris u tiri ilaahay dhis ama ka yara وما يقولون بها رحمة وما يقولون بها نسحة وما يقولون بها قير شعي من إن انت صال لغربادي ذا صال واكب هو لكن المسألة مهمة ماركة آباتك واناك أمر يضو شروط يلادي حمالك المركز يدين شروط يلادي شروط يلادي واماك ماركة آباتك واناك أمر يضو الشرط واللازم اللي حارة لا بشر ان لا لازم وي شركك كوبه واحد طاحت قط امر يا شيخ ان وراك يا ووبيه او شركك كوبه وحان اني وناغي هي وان شرعا ما حن اعرف الا في انه يما حدا دان وحان اني شرك يبيني وحب نقريضه قط اله كبه ابو طيب القول على الله بلا علم وي وانا اعظم ذنبي ذنب الله لك غلطه سابه هو sharbiga kooban waaxaa waxaan inay sharci ah inad dugti marka ashiyaadana waxay u qaybsantaa qaybo aamuu culumada ay ogiin inay sharci tahay iyo qayb culumadu laga oo salaad ba in la tukada inay waajib tahay muslimiintu dad weebii xaqtirta muslimiintu dad aan laga hadayn dad u sheega taaqad ka aaniga ka aan higada uqo قضى ان صومن الطو ار كو قا نغره مكلفن قدر لا هين و ادكر ور سلا ورص وي اوغي صومكو انه شرعله marka wax wax jir ulama yi caamala wada ogi iyo wax ulumadu la gaar masaa'idka marka la wada og yahay dhammaan waa laga raba in ay sheegan masaa'idka ulama la kari ay taqanana ida taqanay waajib ku ida taqan ala kulaha marka waxa waajiba قوف كان وامرا يا شيخا وامرا ابو شرع ان هو بي ان شرعه خاص فان لبات وان ان ابته يقف كان امو كتري وانا اجس كما اوبي ان استامر ثمانه روح الصنيع اللي هو سميه الله عليه وسلم سغو خطبه الاخريا يعني سو قال خاصو عليه وسلم, وسلم, خاص وسلم استاجت كو سؤال waydi wuxuu asalayf wayna waydiida fiil ila waxaad i ka tarjumaysaa salaadtiisa iskale inuu ku tukaday sawan arkay markaasuri asalayf ma tukad markaasuri laa maana tukad markaasuri qoom fa salli wa tajawaz feehima ha hadda istaag wenaa jamaatax on refukta oo aadatay istaag laba raq'oox xiyit masjida tukay safarayta gurima nishwa baytulla sida guriga ay yokuun tagashay jilbahayska dhiga bayd allah taa smaay ka soo sayda xadiidku markuu khudbada aqiina dadka walaal la hadli karaa wax allaahu wuxuu weenaad arko ayuu sheegaa wuxu muunka arko weekarreeba mararka badan xaqayda qabbi ko khudbada aqiina ayadoo qald misaaxti ka jirta dadka kale in la hadlaan waa mamn asabrun haddii ma waal qad iska xaqsan iska dabdal waxa la rabaa qofka bareenkiisu dadka inuu la hadlo marka mararka gal waxa dhacada khudbadii la aqiina qofaa iska tuuqsan waa faris qodobada la keenay ka farisoo madah dibe diina la keenay dagey farisoo somaatiin laakiin shub uu iska yeele qadiso iska dal dalana ik kala hadli kartaan waxa dadku ayuun ina wara hadlan waan maana waan aqbal ina qodobada digaysan waad tiqoo taq wax ay laan le kara xadiiga ka jira ayuun qadiigu ala la kara haa qofku inta sooqara magrudu taq sallallahu alayhi wa sallam qodobada aqinaya intum saftu nabu qabihin sallallahu alayhi wabariki. kabarti la ogaya naqday. jum'ada kale ila hal usbu'u da'a. jum'ada da'a alban 100 kaswa qad. markaz rasul kallawado inkwa qorba chari ila hubaru madba. ireenu kabulee ciro. markasu hadana gaama taag nadu ila hubu kawalej gaaso dana waregay. banan ka barka liseed qoraxdu wan buqad. waxa wan wola marka waxa la raadad ka laahdha laakiin maxa ma han halka ka ogaanay qofka marka uu wanaag gacanta reeyo waa inuu aftay u ka tigi marida sallallahu alayhi wasallam ka salaamaa ka dugo marba rahmati waa weybi murfi oo شر دي قورض وحو شيق عن انه منكر يحي وان شرعا اوكتب ما اني جيره فال فهم تاي اني خوغاد ما جئلي واناو كلي دوقيغو كما هيلو يماي تاسو ابل شرعا وان دليل او و املهي يلا مره وين را سبتين ممكن اكو بخي ولما انا تفادي زعما هنا غريا يا باقدا يا كدغيسد اذا بارو لكان يا تشاچو سليمو ممكن اكو وين اكو اسك اراك اه هذا غادي ممكن كينه دري اذا شق ما طول الريا هذا غادي مركاك اركته امه اوغته شرط كليتي واه مخاي ممكنته سوده فيسه وا اني سن كضران هذه سوريتي سأكاد لنا منكر كوين حاراوة إلى السوري بإجماء بسنين فالعقل محمد الأمين الشنقيد أضواء البيام في إضاحة القرآن بالقرآن في سورة ما إبدا عند تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هتديت عيدا تفسير كذا إجماء ويمنكر كهدي وكاد لنا منكر كوين ما بنانا إلا السوري تاير وخدات تي تي يا دي دقت هنام تي تي الله اعرف من الكتاب والسنه ان ارتا سغيدا وحا قوله تعالى ولا تصد الذين يدعون من دون الله فيصب الله ادوانا بغير علم فالله يوسيه هي ان سنم يلك العايا ووجه ووجه سنم يلك الهي قيت في لا كين حتا يخطا لاي نايو الله ين لا ايام الى وجه الى وجه ولا تصبح عيننا الذين كو يتجر قالوا اعبد يا ندن لله لك سوق وحيالها قالوا اعبدان تعيننا او فيصب الله علي ايقرا ايان abaa ikhaad dalayno munkar ka wey so macid ma baanaa marka munkar kaas inaad ila wasulinayayada uu ka dhalaana munkar ka wey saytirteysho maxan saali khaymi afar uu qaybi munkar ka suurintiis munkar kiina suuri kartaa و حتى الشركي إيه توغه و ألا بيتم بيه ووهي و كبا إيره الله بابا لكن إذا لم يكن سأبه سأبه سأبه شركي يهوه من شركي يقولون أنه يزام الله بابا منكار بيتوهي متوهي من شركي يتوهي منكار كي سوري كارتوب لكن منكار كيار و كالانا واسوري حيث قدر كافت إرادة كا إلا سوريه واتي واسوري إلا قدر كإرادة حيث سوري دي ما حاسوه munkerkiyad suulee mid ka weyna ka dalana xaranu ma banana qafar waxa ku aan munka fiwe suulee mid la ira ka dalana ka sa qilaafiy oo lama tabiix la kala saaco kala cadeen een wuxuu soo qaatay qissaac ajeeba al imamaa shaykhu musliman timi rahimahu allah asxar wallaa saadani saahiibkiisa waxana aan ku ahay timi munkar ka imu reebo ma'ruf kana dadka amru ayu wuxuu yimid tatak tafarki manki gaalada ah musliminta ku soo markaasu ka guddi maday waqan raaya munka keeske day qaar bana ka min raayto qisna waqt la amilay min ki saaxib ki saawla xiigu walaa xiigu hayaa hadu yku aan manta qamrada cabada keebe munka ugu dhadi an qamradaan ايه انو قبيه مسلمات قاقب صدقه مسلم قاعد دلو تناد درد ايه مسلم قاعد درد ايه ارد ايه مسلم ماركا ميشن سيهنك ايه اللي كلاه ماركا منكر قاعدم منكر كوينو كايمانا مياه لما سلينه ماركا ميزان كاسنه داتا العلم قبا ميزاني كان ايه كون ياوي سلام مهم اه اوفكا ايه ابو غفير صدق مركز نقديري صلى الله عليه وسلم وفي بطء أحدكم قطئنين كاملة فرشيكي سنة صدقة توم صدقة أغسطها ونكي مركز زوجة دي سوق الموضة حلاش اوهاد صدقة يأترا أغسطها فأسا يا صحابة المركز اللي ياابين استفاما يكاكيني استفاما معا اقتراض على حكم الله إيه يحكم كي سأني اقتراض بيامان يحكم كرسولك لكن واعوة يفاعلوا الفهم سيهي كالدلبية واجكا يكوئي waa weyn nin shahwadiisu gudaa ama gabadha shahwadeedu gudaatay dan ajir inay hesho say ku ma maaydareen faaf ayay su'aal ka waydiyeen qaal waxa ilaadan yaa rasuulullaahi rasuulkiilaahi yu ay yati ahaduna shahwatu qufna gamida mawuux wallahi maana shahwadiisa wa yakuun lahu fiha ajr haddana تصارو سي أدو أجيب أن تأسنا تعليمونا جمع بك الكباري صلى الله عليه وسلم تعليمونا جمع بك صلى الله عليه وسلم قال مبيو قدر أرأيتم بالكوار لو وطعها شهودا هدو كودة جلها في حرام حرام نلقا هدو كودة جلها كوار رما أكان عليه وزر دم بكور كي سماها لها دو مال حران كوشة وغد نعموه تسوى جواب شعب ها هو ودنباغ لها fa kadhalika sada aswakalamad wuxuu riso sallallahu alayhi wa sallam fil halal mail halal mail u banana halal hadu ku dajiyo kaana lahu daji akra usma sida halku xaran ku dajiib sida waxa weyn waxa ah sida hanashida waxa weyn muhaqqiq ku مسائل جبال وكفسري marka uu wax weeye u ecker ka hela fadhishay mid waa inuu niyeystaa markaas u ecker helen ko wa markuu niyeysto qadbaa ul haqqi zawjaha zawjadi fu haqqi inuu gudo illa haqqi kula leeyso jidii haqqi kula wali ahlika aleeka haqqu nabii kuili sallallahu alayhi wasallam ta zawjada di haqqi kula laaaska say haa tamaroon marka had pass ko duniyi su xaq in gud ajir ku ila ko walad walad salih walad salih adneshi duniyi san xaqu hela aa ajir ku ila haba walad salih adneshi aydana ajiru hela ajiru hela oo waxyaalaha lo guursanaayo oo xalaashaas oo waxa wey ku shaweegtay haaraantii uga dhow sanaado oo farijigii sunna zina uga dhow sanaado in diin sunna dabayslaaneeyo noofiryo ekeena bitaa uga dhow sanaad wa shar'in inu haqi إنما الأعمال بالنية أعماشون نية أباهمت أعماشون نية أباهمت فاسل أبد الله فرابضان فرابضان فرابضان فرابضان أطفايا قفك ملكو نية يستو ملكا سهلة هذا مثال فيري بيل كان ننكو أوسيري وعرورتي زوجة بيسا ويا الشرمات كاقفكو بحين أكانو أقول أجر بضان لكن وغور ملكو نية يستو دون نية يستو أجر مارك. حديثو نتا في حيثو فيري لفظة بخاري وعكوية إذا أنفق الرجل على أهله وهو يحتسوه يحتس عند الله كما تركيه لنكو بيلك وسيري الزوجة ديسة ومركو إلهي أبتسة كأجر قروب سنة ومركو إلهي أبتسة ومركو كأجر قروب سنة ومركو أجر قروب سنة ومركو أجر كهلية سيداء سواء كانت تساعد من أدواء صلى الله عليه وسلم إنك لم تنفقن أن فقط تنتقي بها وجه الله اذكر بحب النبي ان فقطع الى وجهك وقلب يدك الا اجرت عليها اجرا لاسينا على حتى اللقمة ترفعها في رئتك الى في راتك حتى شيلك عمل لقمه ازوجته كو بيليدو الى اجر كاسينا ساس يردد عن صلى الله عليه وسلم بل افغا وتر بدم وعاد صحيح المصري كوعات على من افضل الدين شيلك ادم يخو دينار, دينار ينفق الرجل على عياله shirinka ilaahi loogu dhaweedo tam ugu ajir badan wa shirinka qofku ku biilo diyalkiisa taasi ugu ajir badan ilaahi wax loogu dhaweedo sadaqa ya wadi naaru yunfiquu ala farati fi sabiilillaah waxa ugu ajir badan inta kale waxa قف كل عكت وكوب بحيرة صاحباتي سجيهادتكو لاتير صادح لا صنعك بشكل صلى الله عليه وسلم مر كثيري قيال كاغا زوجتها هذا قديل كثيري إذا إله وحلوكو نوادوكو أشياء بران صدقاء لكوه قوارما مر كالنية صدقاء هادادان لي يسلق وحدا ملي كليا واشيب فيها قادع الدم بملي أشيب الملي سيترك هذا الشيطان كلامه قف ديل كراعا بحيرة وواشيب كيبه أنبوده وصالد دم ب iy midu ka erwayo biilka bixin laakiin aan niyaysan oo aad ahayn sagaabashaa fa aadaha ku waan raba xabiibkeen waxyaalaha uu sheegay ee sadaqad ka ah laba qaybo oo isugu jiraan marka laga fiiriyo xaqqa wajuuбка iyo xaqqa sunninaada qaar waa waajib qaarna waa sun ah qaar waa waajib waxaanu tasbiixda takbiirta taxmiid qaar waa waaji oo salaadku waa ku jira waajib kaarka kala marka aad iska caadiga taa iska taas xisaan waa sun waas ila اينو ابي دا فرض العين كوغو مقدو ياه اينو ياهي فرض الكفه فرض العين وهل هذا ابي دا حتا على فرض وافرد الكفائي ممكن كي اود اوقتي وانا اود الى سوريا بالتواصل داوكلي اودانا واجينه وافرد الكفائي فرض كفائي معناه دوح وينقض ان كفيو حدو سوريا ارقا دربك قف انت كلي دربك دا هسه اشركاسنا كاساله هتان خاليغا حدو ونهغه اوت قوف كانو كتغي ادنا اودو او انه مونك معروف كان امرته فرض العين يكون نقري خاليكم باويتي كوي حدين تطبان اوغي او باكلي كرو اوغي هي اين ود اودو انه ونهغان امران فرض الكفاءه ويش وي ان الامر حدي قفك شهوه قده شديسه انو شهوه قده او او ماشي او حلاليكو شهوه قده مرنا وواكب مرنا وصوله هبدو نفتي ززينه او قابع عبسانه خلاشين او او وواكب وانو شهوه قده سي او حرامة او قابع هدو سن كعب سينه سومه قده بل امامنا ووحيو رحيمه الله شرحه وكتابك ساراي ووحيو ايدي اعلم ان شهوة الجماعة احبها, احبها الانبياء والصالحون اقول ان الله كنت تقول شهوة الجماعة اوقفك انه احوان زوجة زوجة دي سو قلماته اما زوجة دي زوجة دي سو قلماته قلمات شاده وطريقة شرعه لكي انه يقول انه يجب ان يكون صالحين الله تبعوه صالحين تبعوه ما حيوتش علايين لي ما فيها من المصاريف الدينيه والدنيويه وحي ان شاء الله يمساريف دينيه يمد ادويه ديني من قاط البصر وكثر الشهوه تفك وهو طريق حلال احطوها يستكون الشهوات حرام في دوسانها الخفيف تفضل نتي صره خفيفه هاي شنو حلالي انا وخوالع الاقماريا اثر له مت شناتك في الصبي اه وخبيث مركا كان سوكلي ونجس ولذا تتردد اي واحد ويان حتى ما كان سوك ان شرحي ان يدغ نفسه كو لوه سي لكن نفخ عادي جاء حلال اجابه هي فتحتها ان بيسكوا مصالح دينية كنت تبارك فرتي شيخي تسمع ندير شيخي تسمع ولدا ترى تضام على رسول الله عليه والسلام كغور كامغى فوائد سو كل شيخ يا معشر الشباب من تصدع منكم الباء فليتزوج اه نحوضه للبصر واحسن الفرج فري فوائد في دينك يا هذا شيخ انت من اديه اللي جاي نبي رسول الله عليه والسلام ان ضح اولادك farxi ganaa waax diiya marka masarax diiniyaha ku jirta masarax dunyowine wa ku jirtaa bad farxi yaa xuruurtii yaa duliyad yaa luhiila aduunkuna taasuma ku xagrin haddii kala wada dare dooda ah noqti jira wa kuma camirmaan ah xinu ku dhashay aduun macmiro in fasaliya ma han fasad waa marka waa nooca marka aay u qiima badan tahay dadkana inagu gooriyay marka laakin markii asagala xun qabateeyo oo aad loo adkayo miiqad laga digo oo waxa wayan la yiraahdo waxa wayan kalaba suu iyo reer hebel gabdhaha isma siinno heblaayesas weeyo waxa wayan hebel looma guuri karo dhibaato oo ayadoo macnaha xuquuqdi gabadhiin aan lagu tumayn oo haddee waxa weeyaan gabadhi waa in xuquuqdeedii la ilaaliyo oo haduu sa ninki waxba gabadha ugu oolin inuu guursado ma oo sanad dakhii karin aa maaha inuu guursado waan لا soomaacsaw la wa sonk baa aan awoode ولله كما ترى ده قبر الله تاشطمد صلى الله عليه هنا هنا الاصوات كما هل بوسبي كل كلكري كاسنا غاكو تو ساي عطابا بوح او واد قبر دي انو لا هينو دا faasna marka ayada laftirkeedo macneeda guur ka lafuuray macneeda maahan waajibaatahay aan la guudayn فارتقال إيه ديك لجا ديك لجا أتشى البطن بليان لجا ديك ما ديك حديثا صلى الله عليه وسلم حديثك أبي درداء ودو العلا أنبذيكم بخير أعمالكم وارميانا نين شاقين أعماشين وحاوقوا قيركم بطن وأزكاها عند مليككم وأقود ضحيرا بقركين أبتس وأرفعها في درجاتكم وأقود صغير الدرجاتين وخير لكم ان كغانا خير بطن من انفاق الذهب والفضه ذهب يا فضتنا صدقه يسقى وحين كذا خير بضان وخير لكم وحين كذا خير بضان من ان تلقوا نطلق لكم فان عدوكم علوي النقود قالوا كورتقان فتضرب اعناق اعناقهم قرحا تتجثم ويضرب اين اعناق اعناقكم قرهم او اي قرته ان كغير الشهيده وحين كذا خير بضان اين شيغا قالوا وحنا صحابته بلا ها ان هذا النور شيء ليس كما دائما ما شك يا رسول الله رسول الله قرارة من الله وذكرك على الله عز وجل ذكرك على الله يتذكر الله وحلى مدمرك يتذكر الله وحلى مدمرك يتذكر الحديث صحيح وحلى يقول إمام التلميذي إحمل بن حنبل إيه غير كدبه إوليان يتذكرون سيدعص أيها